Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Wailul likulli Allah lumazahu alladhi jama'a ma lahu wa'addadah yahsabu في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة